ان الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا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 வா நல்முனாிரிஹீநாலுகும் அமும் அமூலா ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وآفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني فيقول رب لولا أخرتني إذا أخرتني إلى أجل قليب فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما يعملون